وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم انزل الكتاباب مِ الله العزيز العليم ذ الكتابَ من الله العزيز العليم واف الذ بِ وَقابِتوبِشديد العقاب الطول وَافز بِ وَقار الت بشديد العقابِ لل الطول لا المصير إليه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يظلم كتقلبهم في البلاد ما يجادل قُلُوبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ كَذَبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ ِهِ لأخذ وَجدلوا بالباطلم يودحغُوا بهِه الحّأَخذهم وَجدوا بالباطل يودحظوا به الحّة أخذهم فكي فَك عقااض فك فك عاض وَوكذَلِك حّت كلَمَُ رَّك على الذيينكَ فرَو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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويتغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحيم وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم